بوك تو شيست يشست ستة وستون ستة وستون ضمائر الملكية واحد ضمائر الملكية واحد аз мой свой си انا يا الخاص بي انا يا الخاص <تصفيق> انا لا اجد مفتاحي انا لا اجد مفتاحي nemoga <تصفيق> مoya لا أجد تذكرة سفري tadhkarat safari Ana la ajid tadhkarat safari Ti twój swój si نمريلي هل وجدتم مفتاحك هل وجدت مفتاحك نمريلي توايا هل وجدتم تذكره سفرك هل وجدتم تذكره سفرك مو هو ها الخاص به هو ها الخاص به زنايشلي كاد اي نيجو فيات هل تعرف اين مفتاحه هل تعرف أين مفتاحه زنايشلي كاد اي نيجو هل تعرف أين تذكرة سفره؟ هل تعرف أين تذكرة سفره؟ ها نين اي هي ها الخاص بها <تصفيق> هي ها الخاص بها نين تباري جي قد ضاعت نقودها قد ضاعت نقودها نينتا <تصفيق> وقد ضاعت ايضا بطاقتها الائتمانيه وقد ضاعت ايضا بطاقتها الائتمانيه ناش <تصفيق> ني نحن نا الخاص بنا نحن الخاص بنا ناشيت ديادو ا بولين جدنا مريض جدنا مريض نشاتا بابا ا здрава جدتنا بعافيه, جدتنا بعافية. بي باخ في انتم كم كن الخاص بكم بكن انتم انتن بكن. أين أبوكم يا اطفال أين أبوكم يا أطفال؟ دي تساء كده واشتا مايكم؟ أين أمكم يا أطفال؟ أين أمكم يا أطفال؟